ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرير مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ إِن يُطْلَقُوا إِلَىٰ مَا كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ إِن يُطْلَقُوا إِلَىٰ ظِلٍّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ لا ضليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالات صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يوذى لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين